بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطع سنين لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ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 مَا كَانَ عِقَابَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا أَم كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إليه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 فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله, فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياه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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنشُرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً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 وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُم بِالَّْلِ وَنَّهَارِ وَبَتِ غَاءُكُمْ مِن فَضلِه إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَومِ يسْمَُون وَمِنْ آياتِهِ يُركُمُ الْ البَرْطَ خَوْفَ وَقَمَعُون وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ فَيُخْرِجُ بِهِ ثَمَرَاتٍ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهِدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا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 وَقمُ الصَّن وَقمُ الصَّلَةَ وَلا تَكُوا مِنَ المُشِْكين مِنََّينَ فََّقُ دينَهُ وَكانوا شعََا كلُلّ حِزْبٍِ بِمَا لديَيْهِم فَِحون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 أَمْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ بِمَا كَانُوا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ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 وَمَا آتَييتُم مِنْ زَكات تُريدونَ وَجَهَ اللهَّهِ فَأُولائِك فَأُولائِكَهُم المُضلعفُون اللهَّهُ الذي خَلََكُمْ ثمَُّا رَزَقَكُمْ ثمَُّ يُميتُكُمْ ثمَُّ يُمتكُمْ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 يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آياتِهِ أَ يُْرسِ الِّيَا حَمُبَ الشّرَاتِه وَلَيُذيقَكُمْ وَلُذيقَكُمْ مِ الرَّحْمَةِه وَلتَجرَْ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلتَبَتَغُمِ فَضْلِهِ وَلاعََّكُمْ تَشْكُرون وَل قدَدَ أَْرسَلْناَا مِن قَبَلِكَ رُرسُللا إى قَوْمِهِمْ فَجَ أُم فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَنَتَقَمْنَا فَنَتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ يَدَاسُنُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ قِصَاصًا فَأَتَى الْوَدَقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 وَهُو عَلَى كُلِّ شَيئ قَد وَل إِنْ أَرْسَل النارِيحًا فَرَأَْهُ مُسفَرَّ الَّظَلُّ لَظَلُّ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُون فَإِنكَ لا تُسممِعُ المَوْتَ وَلَا تُسمِعُ الصُ الدُّعَ أَإِذاَا وََّ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 كَذَلِكَ كَوا يُْسَكُون وَقَالَ الذي نَأوتُ الْعِلْمَ وَالإمَانَ لَ قَدلَ بِسْتُمْ فِي كِتَابِلَّهِ إلَ يَمِ الْ البَعث فَهذَا يَْومُُ الْ البَعْثِ وَلَكَِّكُمكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن مِنْ كل مثل وَل إِن جِئْتَهُم بِآيَةِ لا يَقولولًاَّينَ كَفرَروا إ إن أَنتُم إللاا مُبطِلُون كَذَلِكَ يَطَبَع اللهَّهُ على قُلُوا بالِالَّذينَ لا يَعلَمُون فَصِر إِ وَعدَ اللهَّ خق